بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُصْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَلِلْعُقُولَ فَأَذَرْتُكُمْ لَا